يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا, وترى الناس سكارا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ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 أَّ مِْ عَلَقَةٍ سَُّ مِم مُضغة مُخَلقَةِ وَغَيْيرِ مُخَلقَة لِن بَيّينَ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 وَوتَرَ الْأَْربَهَا مِدَةً فَإذاَا أَ زَلْناَا عَلَيهَا الْ المَاأَه تَززَّة وَرَبَت وَأَبَتَت مِنْ كلُِّ زَوج بَهِ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 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ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 ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ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 وَإذْدَو وَأَنَّ لإبهِ مَ مَكَان البَيتِأَلَّ تُشرِرك بِشيَيئ وَطَحر البَيت للِط إفينَ وَالق إِمينَ وَُّكَ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 من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ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 إِنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلَعلَمَ الذي نَأوتُ الْ العِلْمَ أَهُ الحَقُّ مِ الرَبِّكَ فَيُؤمنِنوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَ قُلوبهُم وَإِن اللهَّهَ لَادَِّ نَ آممَنُ إِلَ صِراطٍِ مُسْْتَقِيم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 أَلَْ تَعْب أن اللهَّه يَعلممُ ماَا فيِي السَّماءِ وَالْأَرض إِ ذَِكَ فِي كِتاب إِ ذَلِكَ عَلَ اللَّه يَسم وَيعْبُدُونَ مِ دُونِ اللَّهِ مَا لَم يُنَززِل الْ بِهِ سُلطَانَو وَماَا لَْسَلَهُ بِهِ علْ وَماَا لِظَّالِمِينَ مِن نَّصِي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 اللَّهُ يَخْتَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 مِلَّةَ أَبِيكُم إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم